فقالوا أبشروا يهدونا فكفروا وتولوا واستغنى الله فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ألا يبعثوا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 وأولادكم عدو ولكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم وإن تعفو وتصفح وتعفرو فإن الله غفور رحيم.